أنتظرك يا رب أنتظرك يا رب عرفني رؤيتك للدال رؤيتك للدال فليس لي وكلامك سيرادي فليس لي سواك أنت سندي وروحك يقودني وكلامك سيرادي الغاني بحبك الغاني وكني بنورك السليم بنورك السليم فحبك نبع ردايا في الصلاة كله أمالي في الحياة فحبك أعظمه طو كل النجاح نبعه في الصلاة كله أمالي في الحياة افتح لي عيني افتح لي عيني يا ربي و صدر که یادمونی و شخص که یادمی بی سلیم ابن الرحمان صلی الله عليه وسلم يا رب يسوع المسيح بنشكرك من كل قلوبنا بنشكرك يا رب من اجل محبتك لينا يا رب يا يسوع المسيح بنشكرك يا رب من اجل سترك علينا وحفظك لينا يا رب يا رب احنا لوعدنا نفكر يا رب قد ايه انت بتحافظ علينا كل يوم يا رب وفي كل ثانيه وفي كل ساعه مش هنكفيك شكر يا رب يا رب احنا محتاجين سند ايدك لينا احنا يا رب انت عارف يا رب ان العالم كله مشاكل شهوات واضطربات لكن يا رب ملناش غيرك انت يا رب نمسك ايدك اللي تسندنا وتقوينا في العالم يا رب محتاجين ايدك يا رب يا المسيح عشان نفضل ماشيين معاك يا رب في طريقك ما تاخدناش منك يا رب شهوات العالم ما تاخدناش منك يا رب اهتمامات العالم يا رب يا رب الدين يا رب عيون بسيطه تنظر يا رب لكل شيء بطهاره وبلقاء يا رب يا رب كل واحد فينا النهارده واقف قدامك بيطلب يا رب بلجاجة وبإلحاح إنك تدينا عيون بسيطة يا رب يا رب اجعل عيون يا رب تثبت على النظر فيك أنت يا رب ما تخليش عيننا يا رب تتحول عنك انت لأنه لو بعدت عنك يا رب هتتوهي يا رب في الخطايا وفي الشهوات وتتلوث يا رب بأمور العالم لكن يا رب ثبتنا كلنا يا رب النهارده بنطلب طلبه واحده انك تثبتنا يا رب ان احنا نثبت عيوننا عليك انت يا رب يا صنع المسيح ثبت انظرنا اليك يا رب يا رب علمنا ازاي نعيش حياه القداسه يا رب زي القديس العظيم الانبا علمنا ازاي يا رب نعيش حياه الطهاره علمنا يا رب ازاي نعيش حياة الصلاة ما احلى يا رب الجلوس معاك بس يا رب انا مش هحس في حلوة الصلاة غير لما انت يا رب تفيد بروحك علي يا رب سبت يا رب كل ولادك الواقفين وقفين امامك يا رب الان سبتهم يا رب في العين البسيطة سبتهم في الصلاة وديهم يا رب انهم يعيشوا حياة القديسين يا رب حياه الطهارة والنقاوة والبركة يا رب يا المسيح شيطان يا رب بيحاول يبعدنا بكل الطرق كل ما نقرب ليك يا رب بتزيد المحاربات وتزيد الخطايا وتزيد الشهوات لكن مناش من غيرك يا رب اللي تحت الصليب نقول نقولك أخطأنا يا باتاة السماء وقدامك ولست مستحقين أن نضع لك ابنا. يا رب احنا من نشغل رحمتك ومحبتك يا رب اكتذبنا يا رب من الشهوات ومن الأمور التي لا لقدرت صلاحك يا رب يا المسيح يا رب بطلب منك يا رب النهاردة انك تسند خواتي يا رب في المؤتمر اللي تلعينه النهاردة يا رب يا المسيح اجعل يا رب ان المؤتمر يكون فرح لكل واحد فيهم وبرده يا رب تعزيه ينسوش اسمك يا رب في وسط الافراح وفي وسط الزيطه يا رب بطل منك يا رب انك تسندهم يا رب في الايام دي يا رب يسوع المسيح تحافظ عليهم يا رب في الذهاب وفي العوده وتدي بركه يا رب لاخواته الخدام يا رب في خدمتهم يا رب غيرك يا رب نلجأ ليه وقت ما نبقى تعبانين وقت ما نبقى محتاجين لك ما غيرك يا رب نلجأ ليه ما صاحب ولا اخ ولا اي حد يا رب هيدينا تعزيه وسلام غيرك انت يا رب يسوع المسيح يا رب انا واثق يا رب انك هتسمع لكل طلب يا رب رفعت امامك الان يا رب انا واثق يا رب انك هتسمع وتستجيب لكل لك صلاه يا رب طلبت ليك يا رب النهارده بشرفكم النور مريم وكل ما صار دسيك الديسيك كل واحد يرفع قلبه لربنا ويتكلم معاه يحكي له أخيراً يا رب وليس بدنا آخر بصلوات أشفاءك جميع مصاف كدسيك والرسون جميعا ومن النور العدرة التهرة مريم اسمعنا رب عندما نكد لك بكل الشكر أباني الذي في السماوات تقدس اسمك باتي ملكوتك تقوم الشيء تقوم في السماوات كذلك على الأرض